أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا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 وضَرربَ الله مثل الرجُ لَن أحده ما أَبكم لا يقِر علىشيئ وهوكلّ على, وهو على مول أين ما يجهه لا يأت بخَيد.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 وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلودأَنعَامِبُ يُوتًَا تَسَخِفّونَهَا يَومَ ضَعنِكُم وَيَوْمَ إِقامامَتِكُم وَمِنْ أَصْوافِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوبارَِهَا وَأَشْعارِهَا أَثَثَ وَمَتَعًَا إى حين.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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا ثَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِضكُم لاعََّكُم تَذكرون وَأَْفُ بِعَهْدِ اللهَّهِ إذَا عَهَُم وَلاَا تَ قُضُ الْأَمَانَ بعدَ تَوكذِهَا وَقَد جَ عَْلتُمُ اللهَّه عَلَكُم كَفِيلَ إِ اللهَّه يَعَم مَا تَفَعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه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 تِهَادِ رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة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 وَإِنَّ رَبَّكَ لا يَحكُم بَينَهُم يَومَ الْ القِيامَةِ فيِي مَا كانَُوا فيِيه يَخْتَلِفُون أُذُرعوا إى سَبِي رَبِّكَ بِالحكْمَةِ وَمَووعِظَة الحَسَنَ وَجدِلهُم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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا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 وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا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 جَنَبَ عَتَى رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُرْفِئِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ